أُلَئِكَ يُخْتَوْنَ أَجْرَهُمَّ مَرُّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِلْحَثَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمَا رَزَغُنَاهُمْ يُنْتِكُونَ أُلَئِكَ يُخْتَوْنَ أَجْرَهُمَّ مَرُّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِلْحَثَنَةِ I mm go -hmm.